أ ع ن د ه علم الغيب فهو يرى ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى أ ن لا تزر وازره وزر اخرى و أ ن ليس للانسان إ ل ا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى